لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ايثقفوكم يكون لكم اعداء او يبسطوا اليكم ايديهم والسانتهم بالسو يود لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 يا أيها الذين آمنوا إذا جاء أقوم المؤمنات مهاجرات فامتحنوه الله أعلم بإيمانه فإن علّتموهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار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 ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَاعْقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين